يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبن السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل